م و س ا ل ه النابلسي ي وإذ ق ل إ ر م للعلوم أ ق و ه إنني ب ر الاسلاميه فطرني ف ن إ سيحكي وجعلها ك ل م ة ب ا ق ي ة في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى, حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم, ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس أ م ة و ا ح د ة لجعلنا لجعلنا ََََْ لمن َِ يكفر َُْ بالرحمن ََِِّْ لبيوتهم ُُِِِْ سقفا ًُ من ِ ف ِ ض ٍ ومعارج َََِ و ََ م عليها ََ ا ر ِ ج ع ََْ يظهرون َُُْ ولبيوتهم َُُِِِْ أ َ ب ْ و َ ا ب ً ا وسررا ًَُُ عليها َََْ يتكئون َََُ وزخرفا ًَُُْ و َ إ ِ ن كل ُ و موسوعه ن ن ذ ك النابلسي ر ح م نقيض ه ن وإنهم للعلوم ن ه عن الاسلاميه س ت د و ن حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, المشرقين فبئس القرين ف ع ك م ا ل ي و م إ ه ظ ل م م ت أ ن ك م في ا ل ع ذ ا ب مشتركون أفأنت ل س ي ل ل ع م ي و م ن ك الاسلاميه ن ب ن ن فإما ذ ب بك ن فإنا منهم موسوعه نُرِينَّكَ د ن ا م ف إ ن النابلسي ي ه م ق ت د ر و ف س س ت م ك ا أُوْحِيَ إ للعلوم ي ك إ ن ى الاسلاميه ت لفضيله ا ل ك ت و ر محمد ر ا ت س النابلسي